العشاق الصبر الجنوى للصف المشتاق <تصفيق> نداء للهوى معشر العشاق الصبر الجنوى <تصفيق> سواب قسمات الخلاق للعبد <تلعبني> ما قد نوى يؤشر على النية محبوبي لما بدا بروضة سندوسية <تصفيق> <بدأ> <تصفيق> يسعد من بإدادة أنوار القدسية محبوبي لما بدا بروضة سندوسية <تصفيق> يسعد من وجيري ان عتا دهري او ايامي يسعد من به تدى أنوار القدسية يا محبوبي لما بدا بروضة سنفسية يسعد من به تدى أنوار القدسية يا يا ربي صل على المصطفى المختار يا ربي صل على المصطفى المختار كل والآل الزهر العولى السادات الأخيار والصحب والتابعين كل الأفضل يا محموبي لما بدى روضى صنفسية يسعد من بي نار يسعد من به تمام انواره القدسيه